الْيَوْمَ يُظْهِرُ الْإِنْسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ سَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا ناصِب وَالسَّمَاءُ فَاتِرَةُ الرَّجْعِ وَالْأَرْضُ فَاتِرَةُ الصَّدْعِ إِنَّهُ لَقَوْلُ فَصْلٍ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ إِنَّ لَهُمْ يَكِيدُونَ كيدا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 وذكر اسم ربه فصلى